السماء كم حالة يا مراد الاسم المستثنى بِإِلَهٍ كم حالة له أول الجواب له ثلاث حالات أحسنتها هاك حالة الأولى نعم الحال الأولى يجب نصبه، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا مثال ذلك؟ إيه قام القوم إلا زيداً، خرج الناس إلا عمراً. الحالة الثانية يا ولد الصغير هذا. حالة ثانية؟ نعم. حالة ثانية يجوز فيه البدل ويجوز فيه النصب عن الاستثناء. متى إذا كان الكلام تاما منفيا مثاله ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد أحسنت الحالة الثالثة نعم أن يكون الكلام ناقصا فيكون الاسم الواقع بعد إن بحسب العام الذي قبلها فإن كان العام الذي قبلها يطلب مرفوعا رفع وإن كان يطلب منصوبا نصب وإن كان يطلب جارا مجرورا يتعلق به جرا ما قام إلا زيد ما رأيت إلا عمرا ما مررت إلا بزيد عندك يا أخي المستثنى بغير وسوى, بغير وسوى ما حكمه انت انتبه للسؤال المستثنى بغير وسوى بلغاتها ما حكمه يكون دائما وأبدا مجرورا أحسنته قام القوم غير زيد سوى زيد دائما وأبدا مجرور طيب والأدى ما حكمها غير وسوى ما حكمها الأدى هذه حكم حكم الاسم الواقع بعد إله إنها ثلاث حالات فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نصبها قام القوم غيرا زيد سوى زيد وإن كان الكلام تاما من منفيا جاز وجهان النصب على الاستثناء والتبعية على البدنية وإن كان ناقصا كانت الأداة هذه بحسب العامل الطالب لها فإن كان يطلب مرفوعا رفعت قام ما قام غير زيد وإن كان يطلب منصوبا نصبت ما رأيت غير زيد على المفعولية هنا في هذه الحالة وإن كان يطلب جار مجرورا جرت ما مررت بغير زيد وهكذا في سوا المستثنى بخلى وعدى وحاشا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر لماذا هذا التردد أنه يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر نعم لأن هذه الأدوات تارت استعمل أفعالا وتارت استعمل حروفا أي حروف جر فإن استعملت أفعالا نصب قام القوم خلاء زيدا وإن استعملت حروفا جراء قام القوم خلا زيد لاجل ذلك يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر لأن هذه الأدوات تارت استعمل أفعالا وتارت استعمل حروفا قال رحمه الله ما بلا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر نحو لا رجل في الدار انتهينا من الكلام على الاستثناء وما يتعلق به وهذا نوع من انواع المنصوب وهو اسم لا والمقصود بلا هنا لا التي تعمل عمل انا التي تعمل عمل انا فيتنصب الاسم وترفع الخبر ويسميها النحا بلا النافية للجنس يسمونها بلا النافية للجنس فهذه لا التي يكون اسمها من المنصوبات هي لا التي تعمل عمل إن هناك لا أخرى يأتي الكلام عليها تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر لكن المقصود هنا التي ذكرت في المنصوبات هي لا التي تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر فهذه المقصودة هنا ويسميها النحاء بلا النافية للجنس لأنها تنفي حكم الجنس الذي وقع بعدها فتقول لا رجل في الدار لا رجل في الدار فهذه تسمى لا النافية للجنس لأنها نفت وجود هذا الجنس في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار لا علم عندي نفت جنس العلم عندك أنك لا علم عندك لا كثير ولا قليل لا كثير ولا ولا قليل لا صاحب علم ممقوت نفد هذا الجنس عنه أي أنه لا يوجد من هذا عندنا ممقوت أبداً لا صاحب علم ممقوت فسميت بلانا نافي الجنس لأننا تنفي حكمه تنفي حكم الجنس وتبرئ عما نسب إليه. فليجد ذلك سميت بنا النافية للجنس وهي تعمل عمل إنا كما سمعت تنصب الاسم وترفع الخبر والجنس معروف عندكم الشيء الذي يندرش تحته أشياء ضرب من الشيء يندرش تحته أشياء فقولك لا رجل يندرش تحته زيد وعمر وعبيد وخالد وصالح فرجل إذن جنس إذا كذلك لأن الجنس هو الشيء الذي يندر شرحته أشياء فما كان كذلك فهو جنس كتاب هذا جنس لا كتاب عندي نفت جميع الكتب لأن نافع الجنس هي التي تفيد الاستقرار استغراق الشيء ما يبقى منه من هذا الجنس عندك إذا نفيته فإذا قلت لا مال عندي لا مال عندي أي لا قليل ولا كثير ما يوجد عندي مال لا من النقود ولا من غير النقود، لأنك نفيت جنس المال، جنس المال. لا من النقود عندي ولا من غير النقود، لأن الأموال متنوعة كما تعلمون، ليس المقتصر في النقود فحسب. فإذا قال الشخص لا مال عندي، أي هذا فقير، ما عنده شيء من الأموال أبداً. وكذلك أيضاً إذا قال لا كتاب عندي، أي يشمل كتاب النحو ويشمل كتاب الفقه ويشمل غير ذلك من الكتب، لأن هذا يسمى جنس فيندرش تحته جميع ما كان من بابه يندرش تحته جميع ما يصلح أن يطلق عليه هذا هذا اللفظ وإذا قال أيضا كذلك لا علم عندي أي لا قليل ولا كثير لأن الأهد تنفي الجنس الجميع جميع الجنس تنفيه تنفي جميع حكم الجنس فلا يبقى أحد عنده أو لا يبقى شيء عنده من هذا الأمر فإذا قال لا رجل في الدار قال لا رجل في الدار ماذا يفهم الطالب أو المستمع أنه لا يوجد من هذا الجنس في البيت أبدا فهل يفهم أنه لا يوجد من هذا الجنس ومن غيره من النساء ما يفهم لأنه قال لا رجل فبالنسبة للرجال ما يوجده في البيت عندي لكن هناك ربما يوجد من الأجلاس الأخرى مثل النساء موجودة في البيت موجودة في البيت فإذا قال لا رجل في الدار معنى أنه نفى هذا الجنس فقط أي لا يوجد من هذا الجنس عندي في الدار هذا واضح لا يوجد أما من الأجناس الأخرى ربما توجد ربما توجد فنفهم من قول لا رجل أي من هذا الجنس فحسب لا يوجد عندي هذا واضح وإذا قال لا مال عندي أي نفهم أنه لا يوجد عنده مال لا قليل ولا ولا كثير لأنه نفى الجنس نفى الجنس كل ما يندرج تحت هذا ما يوجد عنده منه هذا واضح هذا هو معنى نافية للجنس أي أن تستغرق نفي الحكم عن الجنس فلا يبقى من الجنس شيء إذا نفيته قال رحمه الله وإن المقصود مقصود هنا التي تعمل عمل إن وتسمى عند النحاء بلا أن للجنس لأنها تنفي حكم الجنس فسميت بذلك تم في الجنس الذي بعدها يتم في حكمه فلأجل ذلك سميت بناء نافع للجنس. وأنا باب لا اعلم وهنا امرك بالعلم وفيما تقدم لم يأمر بالعلم رحمه الله تعالى مع أن المقصود أو المطلوب أن يعلم جميع ما في الكتاب الطالب وليس مقصورا عنه يعلم هذا الباب فحسب بل الطالب مطلوب منه أنه يعلم جميع ما في كتاب هذا المصنف حتى يتحصل على الخير لكن لما جاء إلى باب لا أنا في الجنس قال اعلم ولم يستعمل هذا اللفظ إلا هنا لم يستعمل هذا اللفظ إلا هنا ولفظ اعلم يؤتى به الأهمية لأهمية ما يلقى بعد العلم هذا بعد تقسين هذا الشيء فإذا كان الأمر مهم بعده فيؤتى بلفظ اعلم إعلم أن التوحيد كذا وكذا لأن التوحيد مهم فيؤتى بلفظ إعلم قبل ذلك أم إذا كان الشيء ما هو مهم فما يؤتى بلفظ إعلم وإنما يؤتى بلفظ إعلم إذا كان ما يلقى على الطالب مهم حتى يصغي إليه حتى يصغي إليه لأجل أن يصغي إلى ذلك الذي سينلقى عليه فيؤتى بلفظ إعلم, إعلم والمصنف كما تلاحظ ما تقدم لم يأتي لم يأتي معه بلفظ إعلم مع أن المقصود أيضا كذلك والمطلوب من الطالب أنه يعلمه أنه يعلمه لكن ما أتى بلفظ إعلم أليس كذلك؟ وهنا أتى بلفظ إعلم قال بعضهم لصعوبة ما سيلقى على الطالب حتى ينتبه حتى ينتبه والأمر كذلك فباب الله أنه في الجن صعب في شيء من الصعوبة فلذلك أتى المصنف رحمه الله بلفظ إعلم حتى ينتبه الطالب ويصغي لأن الذي سيلقى عليه فيه شيء من الصعوبة وأما ما تقدم فهو سهل فهو سهل فيه سهولة ولم يأتي بلفظ إعلم معه لسهولته وأما هذا الباب ففيه شيء من الصعوبة فقال المصنف وصدره المصنف بقوله إعلم أن لا تنصب النكرات آخر قوله فهذا هو السبب في الأمر بالعلم هنا ولم يأمر به فيما تقدم. لأن ما يلقيه عليه في هذا الباب فيه شيء من الصعوبة فاحتاج أن ينبه الطالب حتى ينتبه حتى ينتبه إلى ما يلقى عليه فهذا هو السبب الله أعلم قال رحمه الله باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرات ولم تتكرر نحونا رجلا في الدار يستفاد من هذه الفقرة التي ذكرها رحمه الله شروط إعمال لا هذه التي تسمى بالنافع الجنس التي تعمل عمل إنه يستفاد من هذه الفقرة أن لا التي تعمل إن عمل إنه لا تعمل مطلقا وإنما تعمل بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة ذكرها المصنف هنا الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة لأنه قال اعلم أننا لا, لا تنصب النكرات بغير تنوين أننا لا تنصب النكرات بغير تنوين فهذا الشرط الأول في إعمالها أن يكون اسمها نكرة فإن كان ما بعدها معرفة ما تعمل فيه كما سيعطي إن شاء الله بيانه سيذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط الأول مستفاد من قوله اعلم أن لا تنصب النكرات فيشترط في اسمها الواقع بعدها أن يكون نكرة طيب الشرط الثاني المباشرة أن تباشر النكرة قال إذا باشرت النكرة هذا الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل هذا يحفظ وهو مأخوذ من قوله إذا باشرت النكرة الشرط الثاني ان لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل وهو مستفاد من قوله اذا باشرت النكراء مباشرة تأتي بعدها النكراء ما هناك ما يحول بينه وبين النكراء طيب الشرط الثالث ان لا تتكرر قال ولم تتكرر هذا ما اخذ من قوله هذا ولم تتكرر فهذا هو الشرط الثالث ان لا تتكرر لا فإن تكررت سيأتي الكلام عليه إن شاء الله هل تعمل أو لا تعمل يأتي إن شاء الله الكلام عليه فهذه ثلاثة شروط في إعمال لا عمل إن الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة والشرط الثاني أن تباشر النكرة أي لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل الشرط الثالث أن لا تتكرر لا أن لا تتكرر لا فإن تكررت لا يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك هذا واضح بعض يضيف رابعا وهو أن يكون خبرها نكرة أيضا أن يكون خبرها نكرة فلا إله إلا الله الله لفظ الجلال ليس بخبر وإنما الخبر محدوف لا إله حق إلا الله لأنه معرفة والمعرفة لا تصرح لخبرية لا فيشترط في خبرها أن يكون نكرة أيضا فإن كان معرف ما تعمل فيه نقدر خبرا إذا وجد مثل لا إله إلا الله فلا تغل الله خبر وإنما الخبر محذوف لا إله حق إلا الله والله بدل إن شاء الله عراب هذه الكلمة في غير هذا الموضوع هذه ما حفقت لهذه الكلمة فلا نافي الجنس وإله اسمها مبني في محل نصب وخبرها محدوف تقديره حق والله هذا بدل طيب هذا هو حاصل الكلام على هذه الفقرة التي ذكرها المصنف نعيد ما تضمنت هذه الفقرة من الفوائد أولا قوله باب لا ايش المقصود بلا هنا لأنه أطلقه العامل عمل انا باب لا أي العامل عمل إنا ثم قوله اعلم لماذا أتى بلفظ اعلم هنا وما تقدم لم يأتي معه بلفظ اعلم معنا المطلوب من الطالب أن يعلم جميع ما في الكتاب لكنه نخص ذكر اعلم فقط نعم لأن ما يلقى عليه فيه شيء من الصعوبة يحتاج أن ينتبه الطالب لهذا الشيء الذي سيلقى عليه ولفظ اعلم يؤتى بها بيانا وتنبيها على أن ما بعدها مهم على أن ما بعدها مهم جدا حتى يصل الطالب فيقال له اعلم كذا وكذا طيب الشيخ محمد بن عبد عبداللهاب يستعملها في كتبه رحمه الله يستعملها في كتبه وصول الثلاثة وغير ذلك من الكتب ذكر لفظ اعلم لأن الذي يلقي على الطالب مهم يتعلق بالتوحيد ويترتب عليه جنة ونار طيب قال باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير التنوين إذا باشرت النكر ولم تكرر ماذا نستفيد من هذه التي الفقرات أن لا أن الجنس لا تعمل مطلقا وإنما تعمل بشروط الشرط الأول أن اسمها يشترط فيه التنكير من أين أخذنا هذا الشرط من كلام المصنف أن لا تنصب النكرات فيشترط في اسمها أن يكون نكرة الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين اسمها فاصل من أين أخذنا هذا الشرط؟ من قوله إذا باشرت النكرات مباشرة تأتي بعدها النكرة فلا يفصل بينه وبين النكرة فاصل طيب الشرط الثالث أن لا تتكرر من أين أخذ هذا من كلام المصنف؟ ولم تتكرر ثم مثل بمثال يجمع هذه الشروط الثلاثة فقال نحو رجل في الدار وتنبه إلى قوله بغير تنوين تنصب النكيرات بغير تنوين وهذا ليس مطلقا في جميع حوال اسمها فالاسم الذي تنصبه لا أي الاسم الذي يقع بعد لا إما أن تنصبه كما قال بغير تنوين أو تنصبه بتنوين أو تنصبه بتنوين ولكن اقتصر على ذكرها هذا بغير تنوين لأنه الغالب لأنه الغالب وإلا قد ينون اسمها قد ينون اسمها لا رجل لا طالعا جبلا حاضر لا طالعا جبلا حاضر هنا نصبت اسمها بالتنوين كما ترى فقوله بغير تنوين هذا في الغالب هذا في الغالب أنها تنصب الاسم بغير تنوين وإلا قد تنصبه مع التنوين نحو لا طالعا جبلا حاضر لا مذموما فعله محمود لا مدموما فعله محمود وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه بأوسع من هذا فالحاقل أن اسم لا له أحوال إما أن تنصبه بغير تنوين وذلك إذا كان مضافا نحو قولك لا طالب علم ممقوط لا طالب علم ممقوط فهنا نصبته ليس كذلك هل بتنوين أو بغير تنوين. بغير تنوين لا طالب علم ممقوت فيكون لنا في الجنس وطالب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وطالب مضاف علم مضاف ليه وممقوت خبر هذا واضح فهنا نصبت الاسم بغير تنوين كما قال المصنف رحمه الله تعالى وكنالك لا رجل صدق كذوب لا رجل صدق كذوب فمن يعرب هذا المثال لا نافيا للجنس نعم ورجل اسمها منصوب بغير تنوين لأنه مضاف والتنوين لا يجتمع مع الإضافة نصبته هنا بغير تنوين لأنه مضاف والتنوين لا يجتمع معه مع الإضافة فيكون اسمها رجل هنا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على أخيره ولم ينون هنا لأنه مضاف ورجل مضاف وصدق مضافره وكذوب خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره لا رجل صدق كذوب ولا صاحب بر خائن وعند من لا صاحب بر خائن لا نافر الجنس أحسنته نعم تعمل عمل إنه وهذا مهم هذا الذي ذكره الأخ ناف الجنس تعمل عمل إنا لابد أن تقيد بهذا وصاحب اسمها منصوب بغير تنوين لأنه مضاف والمصنف يقول تنصب النكرات بغير تنوين في بعض إحوال النكرات كان تكون هذه النكرة مضافة فتنصبها نعم بغير تنوين نعم وصاحب مضاف وبر مضاف إليه خائن ممم نحتاج لصفحه خبر أحسنته وخائن خبر إن خبر لا التي تعمل عمل إن مرفوع لم ترعي الضمة الظاهرة على آخره وأنت من أيضا من هذا الباب محمد لا معلم خير خاسر لا معلم خير خاسر لا نافل الجنس أحسن نعم معلمة اسمها منصوب بغير تنوين هنا لأنه مضاف والمصنف يقول تنصب النكرات بغير تنوين أي في بعض إحوال هذا الاسم كان يكون مضافا فتنصبه بغير تنوين كما قال معلم خير خاسر لا معلم خير خاسر نعم معلم مضاف وخير مضاف ليه لا نافع الجنس عمل عمل إن ومعلم اسمه منصوب صهب علامة نصفة على آخره ومعلم مضاف وخير مضاف ليه خاسر خبر لا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره فهذه الحالة الأولى التي تنصب الاسم فيها بغير تنوين وكذلك تنصبه بغير تنوين إذا كان غير مضاف مفردا إذا كان مفردا مثال ذلك لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه وإيضا نحو ما ذكر لا رجل في الدار هذا إذن تنصبه بغير تنوين إلا أن نصبه يكون محلا في محل نصب مبني في محل نصب فهذا إذن حال ثاني تنصب الاسم بغير تنوين وذلك إذا كان مفردا والمقصود بالمفرد هنا ينتبه هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو المفرد يحفظ تعريفه هنا في باب لا نافع للجنس المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب الإعراب ما المقصود بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة كما تقدم معكم ذاك تعريف آخر للمفرد أما هنا المقصود بالمفرد الذي يكون اسم لا وتنصبه لا بغير تنوين هو ما ليس مضافا ولا شبينا في المضاف. قولك لا طالب علم ممقوت هذا مفرد أم ليس مفرد؟ لا طالب علم ممقوت هذا مفرد أم ليس مفرد؟ لا طالب علم ممقوت مه على الإطلاق إذا لم يكن مبتديا حزبيا وهذا ولا إذا كان حزبي فهو إيش ممقوت؟ ولا الأصل هذا أن طالب علم محبوب غير ممقوت لكن إذا ابتدعون حرف فهو ممقوت والدحيم يثنون بهذا باعتبار الغالب. لا طالب علم منقوط هذا الآن مفرد أو غير مفرد كيف مفرد هذا أنتم الآن عرفتم وسمعتم تعريف المفرد هذا يا أخوان مه مفرد المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف حفظوا هذا التعريف فقولك لا طالب علم هذا ما باب المفرد لأنه مضاف ليس كذلك والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف قولك لا رجل في الدار هذا مفرد أم ليس مفرد لا رجل في الدار مفرد وغير مفرد مفرد لأنه مه مضاف كما ترى ليس بمضاف، فإذا لم يكن كذلك فهو فهو مفرد فهذا النوع الثاني من أسماء لا تنصبه بغير تنوين وهو الاسم المفرد لكن هذا نصب يكون محلا لأنه مبني في محل إذا كان اسم لا مفردا يكون مبنيا في محل نصب واضح هذا يحفظ فقلنا لكم قال اعلم لأجل هذا الأمر في شيء من الصعوبة يحتاج الطالب أن ينتبه فإسم لا إما أن يكون مضعفا وهذا تنصبه بغير تنوين كما تقدم وإما أن يكون مفردا وهذا أيضا تنصبه أيضا بغير تنوين لكن نصب كل محلة مبني في محل محلي في محل نصب تقول هكذا مبني في محل نصب مثال هذا النوع الثاني الذي تنصبه من أنواع اسم لا وهو المفرد مثاله لا رجل في الدار من يعرف هذا لا رجل في الدار لا نافية للجنس ورجل اسمها مبني مبني على الفتح هنا لأنه مفرد المفرد اسم لا المفرد القاعدة فيه تحفظها اسم لا المفرد القاعدة فيه أنه مبني في محل نصب مبني في محل نصب وأما غير المفرد فهو معرب معرب تقول منصوب مباشرة أما اسم لا المفرد فتقول مبني في محل نص وما هو المفرد اسم لا المفرد هذا ما هو المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف سأتي معكم الشبيه المضاف طيب واصل. لا رجل في الدار في حرف جر أحسنته فالدار اسم مجرور بفي وعلى مجره والجار مجرور في محل رفع خبر الجار مجرور في محل رفع خبر لا النافع للجنس لأن تحتاج إلى اسم وإلى, وإلى خبر اسمها رجلا والجار مجرور في محل رفع خبر لا هذه النافع للجنس أحسن تبارك الله فيه طيب عند من فلا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون فلا أنساب بينهم نعم الفاء ينظر فيما قبلها لا نافية للجنس تعمل عمل إن أحسنت وأنساب اسمها مم. هذا مفرد ما يقال منصوب اسم لا المفرد ما يقال في منصوب يقال في مبني في محل في محلي نصب أنساب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب بينهم ظرف مكان متعلق محذوف خبر أحسنت ظرف متعلق محذوف خبر ذلك الكتاب لا ريب فيه بس لا ريب فيه لا نافية للجنس نعم احسنت لا ريب في ما يوجد فيه ريب أبدا فنفت جنس الريب عنه عن هذا الكتاب المنزه طيب ريبة اسمها مبني على الفتح لماذا قلت فيه مبني ما قلت فيه منصوب لأنه مفرد حسنة ريبة اسمها مبني على الفتح في محل نصب احسنت فيه جار مجروم تعني ومحدو خبر نعم والشاهد لا ريب فيه اسم لا عند من أيضا لا تبديل لخلق الله أنت لا تبديل لخلق الله وهذا أكثر ما يكون في القرآن اسم لا المفرد أكثر استعمالا في القرآن وأما غير المفرد فمنهم من أنكر أن ما هو موجود والظاهر أنه ربما يوجد في بعض الآيات المحتملة أما نص اسم لا غير المفرد ما هو موجود في القرآن نص واحتمالا موجود احتمالا موجود في بعض الآيات فهذا أكثر ما يكون في القرآن اسم لا المفرد موجود بكثرة في القرآن وأما غير المفرد فيوجد احتمالا كما ذكر ذلك بعضهم لا نصا واصل يا أخي واصل لا تبديل لخلق الله لا نافي للجنس أحسنت تبديل اسم لا مبني مبني على الفتح في محل نصب حسنت ليش قلت مبني على الفتح ولم تقل مباشرة منصوب نعم حسنت لأنه اسم مفرد نعم لخلق الله لم حرب جر وخلق مجرور بالله مجرد الكسر على مجرد كسر الظاهر لآخره خلق مضاف والله نبط الجلال مضاف إليه والجار مجرور في محل رفع خبر لا عندما من المتأخرين نسأله المتأخرين لا عندك لا أيمان لهم بس عرب الآية حتى ننظر منتبه الله لا متأخر هذا لا أيمان لهم فضل وارفع صوتك لا نافع للجنس أحسنت ما هو أنت في الوسط هذاك متأخر هذاك. أي نعم نعم أي مانا اسمها مفرد اسمنا مفرد هنا مبني على الفتح في محل نصب أحسنت لهم جار ومجروم تعلق محذوف خبر أو في محل رفع خبر لا هذا واضح فهذا هو الحال الثاني التي تنصب فيه الاسم بغير تنوين الحالة الأولى تنصب فيه الاسم بغير تنوين إذا كان مضافا تبيوا لهذا إذا كان مضافا وتنصبه لفظا والحالة الثانية تنصبه بغير تنوين إذا كان مفردا وتنصبه محلا تقول مبني في محل نصب تنصبه بغير تنوين لكن تنصبه محلا محلا والأول تنصبه بغير تنوين لفظا لفظه يكون منصوبا وهذا يكون محله في محله نصب هذا واضح بس يكفي هذا المعلومات إلى هنا تكفي ولا يمكن انفجر الطالب إلى هنا هذا وغد إن شاء الله ما إلى هنا سبحانه وتعالى إن شاء الله استغفرك وابغى